الغاية التي أنظره إليها وقد ذكرها في الحجر وصاد مبينا أن غاية ذلك الإنظار هو يوم الوقت المعلوم لقوله في سورة الحجر وصاد إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فقد طلب الشيطان الإنظار إلى يوم البعث وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وأكثر العلماء يقولون المراد به وقت النفخة الأولى والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا الذي ذكر إبليس أنه سيوقع بني آدم فيه قاله ظنا منه أنهم سيطيعونه فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم وقد بين تعالى في سورة سبأ أن ظنه هذا صدق فيهم بقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه الآية كما تقدمت الإشارة إليه قوله تعالى قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين بين في هذه الآية الكريمة أنه قال لإبليس أخرج منها في حال كونك مذؤوما مدحورا والمذؤوم المعيب أو الممقوت والمدحور المبعد عن الرحمة المطرود وأنه أوعده بملء جهنم منه ومن من تبعه وأوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله تعالى قال فالحق والحق أقول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 هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة حذر تعالى في هذه الآية الكريمة بني آدم أن يفتنهم الشيطان كما فتن أبويهم وصرح في موضع آخر أنه حذر آدم من مكر إبليس قبل أن يقع فيما وقع فيه ولم ينجه ذلك التحذير من عدوه وهو قوله تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا فعلوا فاحشة استدلوا على أنها حق وصواب بأنهم وجدوا آباءهم يفعلونها وأنهم ما فعلوها إلا لأنها صواب ورشد وبيّن في موضوع آخر أن هذا واقع من جميع الأمم وهو قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أم وإنا على آثارهم مقتدون ورد الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة كقوله أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وقوله أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يحتدون وقوله قال أولو جئتكم بأهداء مما وجدتم عليه آباءكم وقوله إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله في هذه الآية الكريمة للعلماء وجهان من التفسير الأول أن معنى كما بدأكم تعودون أي كما سبق لكم في علم الله من سعادة أو شقاوة فإنكم تصيرون إليه فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة ومن سبق له العلم بأنه شقي صار إلى الشقاوة ويدل لهذا الوجه قوله بعده فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة وهو ظاهر كما ترى ومن الآيات الدال التي عليه أيضا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقوله ولذلك خلقهم الآية أي ولذلك الاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم الوجه الثاني أن معنى قوله كما بدأكم تعودون أي كما خلقكم أولا ولم تكونوا شيئا فإنه يعيدكم مرة أخرى ويبعثكم من قبوركم أحياء بعد أن ميتم وصرتم عظاما رميما والآيات الدالة على هذا الوجه كثيرة جدا كقوله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا الآية وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الآية وقوله قل يحييها الذي أنشاها أول مرة الآية وقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه قد يكون في الآية وجهان وكل واحد منهما حق ويشهد له القرآن فنذكر الجميع لأن كله حق والعلم عند الله تعالى قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ومن تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما شرعه الله تعالى ومع ذلك يظنون أنفسهم على هدى وبيّن في موضع آخر أن من كان كذلك فهو أخسر الناس عملا والعياذ بالله تعالى وهو قوله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال المؤلف رحمه الله تنبيه هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لبسا ولا شبهه ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في الأدلة التي هي كالشمس في رابعة النهار لجاجا في الباطل وعنادا فلذلك كان غير معذور والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله استودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته